قالوا مبدنا تجيني من القوم الضالين ولما توجهت الى القوم امنني قال عسى ربي, قال عسى ربي يصفون. ووجد من دونه ممرأتين تذمدان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى نصدر الرعاء وأبونا وأبونا شيخ كبير فسقفوا Mm-hmm. <imitation> فإن أتمنت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبيلك أي من